بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ فَأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 119. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 110. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 السماء ايمان ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم ان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 سُلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَزِحْفًا فَلَا تُوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن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 تفتح فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله معن ولا تولوا عنهم وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم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 لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ idum aliquae قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 qalu qad sami'na law nasha law nasha ulqulna mithla hadha in hadha in haja illa asatirul awwalin wa id qala nallahu ma kana hadha wal haqq min 'ind السماء اوئتنا اوئتنا بعذاب الئيم وما كان الله يعذبهم وان تفيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يص سِجِّدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِن أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ فَرُوعُونَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَنُنْفِقُونَ مَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ اكْتَفَوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ يُمِيزُ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن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 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَأَلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذًا تَنَبَّأْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا لَيَهْدِيكَ مَنْهَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيٌّ وَيَحْيَا مَنْ حَيٌّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 قص على عقبيه وقال اني بريء وقال اني بريء منكم من ارى ما لا ترون اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون في قلوبهم مرض غرها اولاء غرها اولائ دينهم ومن يتوكل على الله فان الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم يضربون وجوههم واذبارهم وذوقوا عذابا حريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذاب ديال فرعون والذين كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِالْأَرْضِ سْمِعْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمًا مِّنَ الظَّالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَائِي الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثمنا ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فإني فَنَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّذِ بِهِمْ فَشَرَّذِ بِهِمْ مَنْ خَلْفُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّا تَخَافُنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَثَبِّتْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريد ان يخدعك فان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 سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ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 شيء ما لكم من ولا يهمن من شيء حتى يهاجروا وان استنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 119. والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم 110. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض kitabilla in